bara <todongue> حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا صلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إنا إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مؤمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 استقاموا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا فيكم إلا يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم سا في مؤمن إلا ولا ذمة وأولاد انْقُمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ فَإِذَا في الدين فِي ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فقاتلوا أئمة الكفر إِنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِمَا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 قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشتريهم المسجد الحرام كمن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وَأُولَئِكَ هم الفائزون يبشرهم بهم برحمت من قوارض لهم فيها نعيم قال دين فيها أبدا، إن الله عنده أجور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 وَمَن يَتَوَلَّوْم منكم كُمْ فَأُولَٰئِكَ pulled sir حتى يأتي الله بامر، والله لا يزدي القوم الفاسقين صاركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها كفورو وذ جزا يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا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 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره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 دون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفض. وَلَعِيُّونَ فِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم كَانَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ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 ركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَنَّ زِيَادَةٌ فِي الكفر يضل به الذين كفروا أَدَّتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حرم الله زين لهم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 إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئاً والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانيثنين إذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل لا تجوع عليهم وأيده بجنود اللام تروها وجعل كلمات الذين كفوا السفلا وتلمة الله هي والله عزيز حكيم خِفَانَ فَو وَثِقَانَ وَجَهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليه مشققا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون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 والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمن يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون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 لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتن من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ذل لي ولا تفتني انا في الفتنة سقط وَإِنَّ جهنم لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يا تصبك كرح سنتون هم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخلنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون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 قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده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 قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقب بَلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون وَلَا تَإِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يَأْتُونَ وَلَا تَإِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذ يَبْغُونَ بِذَا فِي الْآيَاتِ الدُّنْيَا وَتَزَهَّقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إن لا هم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون من الجأن أو مغارات أو مدخل اللولو إليه ولم ومنهم من يلمزك في الصدقات فان اعطوا منها ربوا وَإِنْ لم يعطوا منها اذا هم يسخطون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 الله راغبون إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب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 وَمِنْ ظُمُرِّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنون والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليُر أرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ من يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبى اهدئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله تهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عن طائفة منكم نعذب طائفة بِأَنَّهُمْ كَانُوا كانوا مجرمين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 يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفر فارنا رجهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب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 ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مذين والمؤمنين تفكات أتت هم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن كَانَ رَبُّكَ مُنَصًّلا تَرَوْنَ اللَّهَ أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 ذلك هو الفوز العظيم، يا أيها النبي الكفر. رَاوَجٌ مُنَافِقِينَ وَعَلَّ الظَّالِمِينَ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا تَرِكُوا الكفر وكفروا بعد إِسْلَامِهِمْ وهموا بما لم ينالوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن نُّؤْمِنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِن بَعْدِ إِذْ ظَهَرَ لَهُمُ خَيْرًا وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فَلَمَّا آتَوهم مِنْ قَوْلِي دَخِلُوا بِهِ وَتَرَنَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعَ كَبُرَ امْرُؤٌ نَفَقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ أَلَمْ يُعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْعَلَنَ وَأَنَّ اللَّهَ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم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 وَذِي حَرْمٍ خَلَفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وكرهوا أَن يجاهدوا بأموالهم وَأَنفُسِهِمْ في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر ورفعنا جنما ما اشد حرا لو كانوا يفقهون comfortably and lying in a case of możη فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى الطَّائِفَةِ مِنْ قُمْ فَاسْتَذْنُ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ كل ألَ مرو ف كلود ولا تصلي على أحد منكم مات ابدا ولا تقم على قبري إِنَّهُمْ كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بهافد دوني أن و أنفسهم وهم كافرون. وَإِذَا أنزلت سُورَةٌ أن بِاللَّهِ بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أول الطول منهم وقالوا تأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكون والله وفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما فليه تغلى وأعينهم تفيض من الدمع تغلى وأعينهم تفيض مِنَ الدَّمِ أَلَّا يجدوا مَا يُفْقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَ ذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم. هم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعت إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عالم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ ترد دون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إن لَمْ يُرِدْ سُوءًا وَمَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يكسبون يحلفون لكم ترضو فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب ميت اتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء الله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم أَقِيرِ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَةً عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إنها قُرْبَةٌ سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم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 سَنُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ خلقوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبة عن عباده ويأخل الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقول اعملوا فسيعرض الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسترد دُونَ اِلٰهٍ عالم الغيب الْحَيُّ الْقَيُّومُ بما لَا تَأْخُذُهُ وآخرون مرجون لِأَمْرِ الله إِمَّا يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين تخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَارْصَادًا لِمَنْ حارب اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَا يَخْلِفُونَ إِنْ أَرَادَ اللَّهُ إِلَّا الحسنى وليحلفن إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه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 أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس تسبنيانه على شفاجر في نهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم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 فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُورٍ لِلَّهِ تَبَرَّأَ منه نا إذا رأي وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ وما كان إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إِنَّ الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يصي ويمين وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين تبعوه في ساعة Give me موطئا ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو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 لَنَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لينفروا فله لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلوة واعلموا أن الله مع المتقين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 الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون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 أنفسكم عزيز عليكم أعاندتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فَإِنَّ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ عليه تَوَكَّلْتُ عليه تَوَكَّلْتُ وهو رب بُلْ عَرْشِي الْعَظِيمِ